ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهداة قل إن هدى الله هو الهداة ولئن تبعت أهوائهم بعد الذي جاء من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك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 وإسماعيل أنطه ربيتي أنطه ربيتي للطائفين والعاقبين وركع السجود وإذ قال إبراهيم ربج على هذا بلدا آمنه ورزق أهله من الزمرات من آمَنَ منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أخرجوه إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبأس المصير.